اي يا حشينه الهم مصابه يا يا حشينه جاوب جاوب يا يا حشينه ما شاء الله الهم مصابه ايه يا حشينه فلا عايش هل يا حشينه SAVA ཀྀ�྾� ཉཀཱྀ ཀ ཀྀྛ ཀྀ ཀྀྛ ཀྀ྿ ཁཱྀྀ ཀྀྍྱས ཁྀ ཀྀྛ ཁྀྱ ཀྀྭ གསྀྲ ཁབཱྀྀེ ར ايه, إيه يا حشام وصاوت يا حسين وصاوت ايه انا بمشي متك يا صاح حب ولو ما خد متك ما باء لي قيمه او ما خد متك ما باء لي اشيان ما شاء الله وين <تصفيق> <خالصين. الشارف> <تصفيق> <يا> صاحب خادم الحسين الشاعر جان الشويلي عا نمشي متك ماظن اني قيل ما ايلا ماظن اني قيل يشارولا اروح يا حبيبي انا اروح حي اي شارولا اروح يا حسين اي يا حسين تعبت تعبت يا حسين اذا تعبت قول لي اي يا حسين ها يا حسين جوابك جوابي اي ها يا حسين هاجد Oh, it's hard. Why am I thinking? I'm thinking. Oh, don't wait. But I'm thinking. I'm thinking. I'm thinking. I'm thinking. Oh, don't wait. What the love?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 دمي تروح حق لو قال وفيتك ولو ابي مثل عمر همى او وفيت دين والله أهرم وظل على العاصه اتوكي انا لا اهرم وظل على العاصه متوكي يهنب بسي بتاكو حضر احكي اانعى عليك وادري فاطمه دينكي انا انعى عليك يا حسين انت الدرعه والحلوه تقول عايه عايه حسين عايه حسين انصابه اي عايه فدوه فدوه اروح لك ما قصرت اي عايه حسين انصابه عايه حسين انصابه انا يا ذو اها لا اهرايا لا اهرا بعد الا اهرم اضل على العصر ميت وجهي ايهام وادي ريفا بعد وينك وينك انا انعى وادي ريفا بعد وينك وينك انا انعى قلت لي تقول ما نحاول تقول اي يا حشيم قلت لي تقول ما نحاول تقول اي يا حشيم هل اي يا حشيم ايه يا حسين وين مصابه هلا يا حسين وين مصابه يا سيد وين مصابه ايه احوا ويلاه يا ام البنين احوا او تو تو اعرفوا ويلاه يا ام البنين احوا ويلاه و... يا ام البنين سؤتك آهو يا أم البنين آهو هلا هلا دعا سمعني آهو يا أم البنين آهو الله يا أم البنين جئت من غدر زمان أحتمير وعلى بابك جرح الأغتمير وعلى ضابك جو ارتمي لي آهوا ويلاه يا يا ام البنين آهوا ويلاه يا أم يا, أم يا, أم يا, أم يا ام البنين انت ام الحسن ام ام البنين لك قلب يستقيم من هون صاغ الله المقطوع الوكيد صاغ الله المقطوع الوكيد فشرشت به مسك دميه فشرشت به مسك اه ها اغوا يا يا ام البليل صوتك شباب عندك حاجه ولا أنت أفق تاه فيه كوكبه أنت أم لحسين وأبوه أنت أفق تاه فيه الكوكبه أنت أم لحسين وأبوه أودعت فيك جراح زنبو مغرماتهم نار خيام لي مغرماتهم نار خيام لي اه اه اه هو يا ام البدني ان اه هو ويلاه يا, ويلا يا ويلا لا تتعب لا, <Superman> <barriers> zipper zipper <walls> لا تتعب اه هو يا ام البدني الله هو ويلاه <واحد>. يا ام البدني ان كل المسجد بيت المصطفى وإلى محرابه يحو الوفا وإليها الرح والقدس غفا لا من كتران القدم لا من كتران القدم آه آه آه, آه ام العلا لك ناحى يا ام العلا كل عين لك حتى الملا لك تسعى كل يوم كربلا لك تسعى كل يوم كربلا مع فى يسعى صريح العلقنين مع بايس حاسر عن اه اه اه هو ولا يا ام البنين اه هو ولا يا اه هو أغوى ويلها يا أم البنين أغوى ويلها أغوى يا أم البنين أغوى ويلها يا أم البنين أغوى ويلها يا أم البنين صبرت صبرنا الهوى ملها ومع رجواها من عكو يوم وما الهيئ بالأربع ضحت والله يعود حسين من الغابرية سيدتي ومولاتي يا ام البنين الله ما شاء الله يرفع هواشكم بحقها يا رب بلا وحدي آيني همت بضعون همي وحدي آيني يا خبر شر قدري وحدي آيني انش حق من طاح لالف الها الشميه انش حق من طاح لالف عن نحشي انا وجيبي وجيبي وجيبي يكفي من اشوك ذوبين وجبي جمر البيت يا اجي من دم العباس محناي لو انشفت اخو يحشي محناي محناي والله طاحت دمعته وطاح على خير يا يا طاحت دمعته وطاح <تصفيق> <العزي جل> لكم. <تصفيق> يا رب العز لا جل الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله،, يا الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا العباس بام البنين هذه الليله اقضي حرائجنا جميعا يا الله اللهم تقبل منا ومن المؤسس لهذا المأتم والعزاء بأحسن قبول يا الله إلهنا بقاضية الحاجات هذه الليلة عافي وشافي جميع المرة على أكس من أوصاني وأوساكم بالدعاء يا الله إلهنا من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فقد اللهم وفقنا لما أنت تحب وترضى يا الله إلهنا بالحسين بالحسين بالحسين يا رب عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان يا الله احفظ شيعة أمير المؤمنين علي وابنى علي في العراق وخارج العراق يا الله لا راح المؤمنين والمؤمنات